فَالْيَوْمُ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَّنَا الْمَاءَ صَبْبَةً ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقْطَةً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّ وَعِنَبَ وَقَضْبَ وَزِيتُنَّ وَنَخْلَ وَحَدَائِقَ غُلْبَ وَفَاكِهَةً وَأَبْدَ